تقاربوا تقاربوا يا أحباب تقاربوا طلبوا في المعهد اللهم تقبلنا وتقبل منا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم أتب علينا إنك أنت التواب الكريم وعفو عنا إنك أنت العفو الحليم اللهم أنزل علينا أنوارك وأنزل علينا السكينة وأنزل علينا الرحمة وافتح علينا خطوح العارفين اللهم تولانا وحفظنا وارعانا وارزقنا واصطرنا وارفعنا وادبرنا اللهم ارضينا في أهلنا ووالدين وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأرحامنا ولا تسؤن فيهم أبداً يا رب العالمين اللهم أعذنا والمسلمين والمسلمات وأهلنا ووالدين وأولادنا والمسلمين أجمعين أعذنا من جهد البلاء وذرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عندنا من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك وزوال عافيتك وجميع سخطك اللهم اكفنا شر مصائب الليالي والأيام وشر بوايق الظهر وشر أهاويل الدنيا وأهاويل القبور وأهاويل القيامة وكل هول دون الجنة وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما يعمل الظالمون في الأرض وشر ما تجري بي أقلامهم وأنسنتهم وجوارحهم اللهم كلنا جارا من شرهم عز جارك وجل تناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك اللهم اكفنا شر كل ذي شر بقدرتك اللهم اكفنا شر كل ذي شر بقدرتك اللهم اجعلنا هداتا مهديين ولا مظلين اللهم احسن ختامنا اللهم أحسن غتامنا اللهم أجبنا من ميتة السوء اللهم أجبنا من ميتة السوء اللهم تُد بأيدينا على الصراط أحد الكرام عليك اللهم لتفزينا في الدنيا ولا في الآخرى اللهم تقل موازيننا لا إله إلا أن اللهم حببنا في بعضنا وحببنا إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إلينا وَضِلَّنا بهذه المحبة في ظل عرسك يوم لا ظل إلا ظله وأجلسنا بها على منابر ممنور من يربطنا علي الأنبياء والسعاداء اللهم أمين يا رب العالمين يعلم الله أني أحبكم في الله أحبابنا لكم فلزة الكبد وقرة العين وحبات القلب أسأل الله أن يحببنا في بعضنا له وأن يجعل هذه المحبة خالصة لوجه كريم وأن يظلنا فيها في الظل عطف يوم لا ظل أصل إلا ظل اللهم أمين يا رب العالمين يجب أحباب الكرام المؤمنون تكلمنا في المحاضرات السابقة عن فضل القيام بواجه بالدعوة وقلنا بأن للقيام بواجه بالدعوة آثار كريمة ونتائج عظيمة منها أنه امتثال لأمر الله عز وجل ثانيا القيام بواجب الدعوه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب لدين محبه الله ثالثا قلنا الدعاه الى الله احسن الناس مقاما وارفعهم منزله رابعا التمرص بالدعوه إلى الله يورث صاحبه ضياءا ونورا في القلب والوجه خامسا القيامه بواجه بالدعوة من أسباب النصر على الأعداء سادسا القيامه بواجه بالدعوة طريق الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة سابعا القيام بواجه بالدعوة من أسباب المغفرة الدنوب وتكفيد السيئات ثامنا القيامه بواجه بالدعوة أمام من الأذاب والهلاد تاسعنا القيامه بواجه بالدعوة في الوصول يُعظم الأجر ويُضاعف الثواب أما بالنسبة لعاقبة التقصير في القيام بواجب الدعوة وقلنا بأن من عواقب التقصير في القيام بواجب الدعوة موت القلوب ثانيا اختلاف القلوب وحلول اللعنة ثالثا الحرمام من عطاءات الله عز وجل ورسرته رابعا حلول غضب الله وعقابه ونزول المصائف والكوارث العام وكنا نشرح النقطة الرابعة من عواقب التخصير في القيامة بواجب الدعوة وهي إحلال غضب الله وعقابه إذا قصرت الأمة رعاة ورعية في القيامة بالواجب الدعوي وتنزل المصائب والكوارث العامة إحلال غضب الله وعقابه وإنزال مصائب والكوارث العامة ووقفنا عند شرح الحديث رقم 12 في صفحة 43 والذي يقول عن كيس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمض الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديك الناس بتفهمها غلط قل لك عليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديك إذا كنت أنت مهتدي أنا عايز أقول أن الآية ده حج عليهم هي نفسها الآية حج عليهم حج عليهم ليه؟ يَا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْضَلَّ إِذَ هَتَدَيْتُمْ ينفع تكون مهتدي في لسان الشرع وأنت لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر ينفع ينفع تترك الضلاب يضلون وينخرون الضلاب ولا تبين الحق للناس تبقى كده مهتدي ليوم يبقى إذا اهتديتم إذا اهتديتم ديك يفهم منها ان الإنسان لا يمكن يكون مهتدي إلا إذا أمر من معروف وإلا إذا نهى عن المنكر وإلا إذا نهى عن الظلم وإلا إذا غير المنكر إذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا بيده وبلسانه وبقلبه وذلك أضعف القيمة يقول أبو بحر تضعون هذه الآية غير موضعها وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بإقار رجوا الترميزي وأحمد بن ماجر وصحاح الألبان ان الناس اذا راوا الظالم يبقى مفيش حاجه اسمها ايه لا يجركم من ضل اذا اهتديتم انما لازم انت تاخذ على ايد الظلم وتدعو الى الهدايه وتنكر عليه المنكر ولازم تاخذ على ايد الظالم وتطروا على الحق اقرا ودخروا على الحق اقرا وتنهوا عن الظلم وتكفوا عن الظلم استطعت إن الناس اذا راوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ينزل علوم عقاب يأخذهم كلهم يأخذ الصالح ويأخذ الطالح وهو معنى قول الله تعالى واتقوا فتنة لا كصيبا الذين ظلبوا منكم خاصة واعلموا أن الله شهدين بالعقاب يعني العذاب لما ينزل مش يأخذ الظلمة بس هيأخذ الظلمة وهيأخذ الذين لم ينكروا على الظلمة هيأخذ الضلال والمسيئون وهيأخذ الذين لم ينكروا على الضلال والمسيئين فالهاجم أمر معروف ما يعني المنكر باب, باب عظيم جدا ينبغي أن نفطع كل الفقه وينبغي أن تعيه الأمة كل الوعد وأن تقوم به على الوجه الأكمل حتى تنبو السفينة بمن فيها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 يشتاقون عن آخرهم ويستأسل شأفتهم ويقطع دادرهم بيّن أن السبب في ذلك أمراء السبب في عذاب الاستقصال هذا أمراء الأمر الأول أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض عذاب الاستقصال بك أن ينزل على الناس لما يخلو من قوم ينهون عن الفساد في الأرض يعني يأمرون بالمعروف أنهون عن المنكر السبب الثاني لنزول عذاب الاستقصال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه الظلم والمترفين من الأرض ظلموا ترقوا إفساد ولن ينكر عليهم أحد فكان عذابوا باستئصال أراد بالذين ظلموا هنا تياريك الناهي عن المنكر عد ياريك الأمر بمعروف الناهي عن المنكر أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا بتحصيل الرياسات هي دي والله اللي دمرت ولاد كمهور المسلمين والله ابسم بالله دي اللي دمرتهم انشغلهم بالشهوار والملذات والمناصب والرياسات وإهملهم الدين وإهملهم الدعوة وإهملهم أمر الآخر وإهملهم أمر الآخر ولو عظم الله في قلوبهم وعظمة الآخرة في صدورهم وآمنوا بالله واليوم الآخر وبالحساب والعقاب والجنة والحق الإيمان والله ما شغلهم عن واجبهم شيء والله يا أخي اللذات المقتصدة المعتدلة اللذات الشهوات المقتصدة المعتدلة الحلال أشبع والله أشبع والله في زوجة وحدة وتلاقاها شبعان تلاقيك شبعان انت معها شبعان شهوى شبعان بها وراضي كل الرضا وفي انسان والله لا تغنيه مليون امرأة كل نسان عايز يبقى في احضان امرأة وجعان جعان شهوات زي التور زي الحمار ما يشبعش ابدا ولا اقف عند حد هذه الشهوات اذا لم تجاهل تضمرك هواتذن انتجاها تضمرك لا يشبع الإنسان ولا يرجع عند حد تعال شاهوة المال النبي قال إيه؟ لو أنت ما كهدت شاهوة المال وقنعك برسب الله ورضيب المقدور والمقسوم تعال على شاهوة المال النبي يقول لو أن الابن آدم واديا من ذهب وادي من ذهب لتمنى واديان ولو كان له واديان لَتَمَنَّى ثَالِهِ وَلَا يَمْلَقُ فَاهِ إِلَّا التُّرَعَ ممكن ممكن, ممكن يبكي ساعات قولك داني ممعيشة لابد الف مليار بس <تصفيق> والأيام غلوة والدنيا غلوة والأيام وحشة والزمن وحشة. والله يمكن زي العيل زي الطفل زي الطفل والعياج زي العيل ليه مريض؟ مريض مش حوالي. خلاص ما عندوش ما, ما, ما في قناعة ما في رضا ما في قناعة ما في رضا والعياذ بالله نسأل الله العفية ونسأل الله السلام. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه شوف يقول ايه عشان ترتاح خالص طوبة لمن هدي الى الاسلام وكان رزقه كثافا وقنع به طوبة لمن هدي الاسلام لان ما الاسلام والله وروح الدنيا تيجة إيه تزيد؟ ناس ألوان رضا وكان رسكو كفافاً يعني الجاه قد الرايح بس ينشب حدك هده يا دوبك جاه قد الرايح وكان رسكو كفافاً النبي مات يا أخي ودرعه مرهونة عند يهودي درعه مرهونة عند يهودي مات ولم يشبع من خبز الشعية النبي كان يقعد بالثلاث شهور على الأسودين التمر والمالع النبي أحيان يقعد بالشهرين والثلاثة لا يوقض في بيته نار وكان راضي عن الله كل الرضا كل الرضا كان راضي عن الله فأنا عايز اكتداع ده بالشهوات دي في قلبك وفي نفسك واتطلقها وتطرقها دي نحس دي في القلب لو طهرت قلبك من الشهوات دي كلها قلبك يصفو وينقى ويصبح اهلا لتنزل الانوار الالهيه والمعارف الربانيه والعلوم الشرعيه المختلفه طلع الشهوات دي خالص بقول ده هي سبب نزول عذاب الاستصال ما في في ظلم في طرف في افساد في الارض فالعياذ بالله في إساكس الأرض والله يا أخي نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله أن يعبد أمة محمد لله وأن تكون عبيداً لأي شيء إلا لله لهم لا تعبدنا لمرأة في إنزان عبد امرأة عشان المرأة يسرأ وينهب عشان يرضيها ويعمل أي حالة ويقطع والديه ويقطع أطهامه ويسيء الى أولاده من الزوجة الولى وإلى جوجته الولى ممكن عشان امرأة ويطردها هي أولادها عشان امرأة ويجي عشان يفتح بيت ثاني يهدم الأولان كله وكل الهدف عشان يمرأة دا عارض الامرأة مش عارض للجلس مش ما تبني بيت ثاني بس ما يبقى شاكتب في هدم البيت الأول بقى السبب في الظلم مش ما نعمى تبني بيت ثاني وتالب بس يبقاش على حساب الظلم الأول إليه الأولى ولا أحساب ظلم أولادها ولا أحساب ظلم الناس حطم الشهوات يبقاش عبد المال نبقال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة والغميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش تعس ألك عبد الدينار لبدرهم إنما المال يكتر يرضى عن ربنا المال يقل لي شوية يسخط ويكفر بالله ويجزع ولا يشكر سبحانه وتعالى اللي الناس معظم الناس اللي مضيعها ان هي دايما تدور على الغيبة وتنسى النعم الموجودة يبقى في بيت من الحر والقر وناسي هذه النعم يبقى في شقة كالناهي وستراهي وزوجة أولاده وناسي هذه النعم إبع عندي زوجة طيبة ومحجبة ومنقبة وبيتصلي وأميرة ومضيعة وناسي هذين نعم إبع عنديه أولاد صلحين وبيصلوا مستقيمين وناسي هذين نعم إبع معينين بيشوفها وغير أعمى وناسي هذين نعم معاودان بيسمع بها وغيره أصمى بيسمع وينسى هذين نعم معا لسان بيذكر بي الله بيسبح بي وينسى هذين نعم ويدور على الغيب وقول لك أنا ما عنديك مرتيبس مشيت دي في واحد عامل رشيد السماعي وماشي الله عليه الله بيه عليه زقت مدوخات ماشي مش عند زجع يا رب في واحد عنده قصر وماله عنده مليارات واولاده كلهم منحرفين ومخمورين ومفسدين ممكن عيل يدخل عليه بالليل وهو مخمور يضربه مطوه يموتوا بالعين بالله فمتنساش النعم الموجودة كتير التي لا تعد ولا تصع وتدور لي على الغيبة تدورك على الغيبة دي يسير الجهود تفقدك للنعم الموجودة يسير الشكر إن شكرت ربك على النعم الموجودة اللي كل نعمة من أحسن من الدنيا وما فيها ربنا قال لئن لأ شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لا شديد قل له الثلاث الثلاث قرأت عنهم النمل واحد منهم لما كانوا يذهبوا في رئلة كان يقول لي الإخوان في الطريق شوفوا ربنا هيألنا سائق طيب وسيارة صلحة سلكة شوفوا نعمة الحمد لله, لله. شوية يوم القفل قدام مطعم ينزلوا يفطروا أو يتغدوا شوفوا ربنا هيألنا مطعم وهيألنا لؤمة في الطريق الحمد لله شوية وقفوا ده مسجد ينزلوا الصالح وربينا هيأنينا مسجد في الطريق نزلنا ورسلنا نضفنا وحسنا التراب منها لو ورسلنا وعينينا وصلينا ورسلنا ربينا الحمد لله الحمد لله ينزلوا على بلدي له وقال له كانت فنده طيب وريه. الحمد لله طعم هو ماشي فتفروا من السلف الصالح كلما يصدفهم نعمة دي غصة لأيهم يتملوها ويتدبروها ويذكروها ويشكر الله عز وجل عليها ده كل طب بنا كلما تشكره يزيدا ولذلك في السلف قالوا ايه النعم شكر النعم او حمد الله على النعم يمسك النعم الموجودة ويصطاد النعم المفقودة يحبس عليك النعم الموجودة ماكيش واحدة منهم تزوج مدام شكرت ربك وحمدك ويصطاد النعم لإيه يزيدك المفقودة يصطادها يا جبالك على الشكر فدايما إلاش بشكر الله وحمد الله والسناء على الله سبحانه وتعالى لا تحسد أحد إمكان انت بتحسده على هذا هو محروم من كتير سد ليه نعرف عنده انا عارف احواله ايه مدخله ايه انا معرفش تحسش حد ابدا ولا تحسد احدا على نعمه واحمد الله على ما اعطاك من نعم وكفى بالاسلام نعمه وكفى بالايمان نعمه وكفى بالطاعه لله نعمه وكفى بالتقوى نعمة. وكفى و لدعوته أتعلم و إلى الله نعم كفى أي نعم تانية بقى من نعم دار الزوال الدنيا عمرها قصيرة إيه الدنيا دي متوسط عمرك من الستين للسبعين إيه فين الدنيا دي وبعدين بنابلغ سنة خمستاشة خمستاشة كل من سبعين حتى بلاش خمسة وستين ولا ستين يبقى خمسة وخمسين بنام نصف يبقى ذي كم في العمر سبع وعشرين سنة نصفها العمر فين العمر الدنيا ساعة يجعلها طاع يجعلها طاعة ونفس طماعة عودها القناعة وفين العمر ده واحد كان بقول له قالوا انه وقفوا انكباه وضمنوا الجنة والله افه انكباه استاذ ما بقول لك شو افه ولا احد كان بقول صلي ونام وقصوم وافطر وتزوج النساء ولا تنسى نصيبك من الدنيا مدام حلال وطيب يقول لك يقنع يرضى يقنع ورضع. خليك مع الله والله يلاحظ مع الله خيره من الدنيا وما فيه قال له بعض الثلاثة العيش الهني هو العيش مع الله لا غير حبيبك حبيبك اللي خلقنا ورزقنا وبيملكنا وبيهبنا كل النعم بيحفظنا في الليل والنهار اللي عنده الجنة وعنده الخير كله حبيبك أنا متعادل عيش مع الله في ليلة ونهارك في سرك وعلى في كل وقت خليك مع الله ويلهج لسانك بذكر الله كان النبي يذكر الله على كل أحيانه كان لا يفكر عن ذكر الله أبدا وقال لا يزال لسانك رقباً بذكر الله عن ذا وفاك ها الحياة والله مش خشب مسندة خشب ما فيش مثل الزاكر والغافل كالحي والميت نسخل ربنا ده حي حي القلب حي الروح قريب من الله قريب من الجنة والغافل عن زكري الله ده ميت خشب مسندة والعياذ بالله نسأل الله العافية ويقول الخازن ينهون عن الفساد في الأرض يعني يقومون بالنهي عن الفساد في الأرض والآية للتقريع والتوبيخ يعني لم يكن فيهم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض فلذلك أهلتناهم يعني إذا خلت الأرض من ينهى عن الإفساد فيها فقد تأهلت لكل مصائب ولكل بلاءات ولكل كوالب لغضب الله وعقابه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم لتكفته عن القلب تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم عدلهم لازم إذا خلق الأمة ممن يقول للظالم انك انت الظالم ما لمش لازمه وجودهم وعدمهم سواء اسلموا وتركوا وخذلهم الله تبارك وتعالى ما عادش امه لان احنا خير امه لاننا ام الدعوه نامر بالمعروف وننهى المنكر ونقول للظالم انت ظالم اتكل لله اتك الله يا ظالم. اذا اغفرت الامة من هؤلاء الذين يقولون للظالم انت ظالم فقد تود عنهم. اذا رأيتم امتي تهابوا الظالم لا تكفوا عن الظلم المعنى. او لا تنكر عليهم عن قدرة. استوى حين اذن الهدوم عدموهم. التركوا واسلموا وخذرون الله تعالى. والحاصل أن إهمال واجب الدعوة أبرم بالمعروف ونهيًا عن المنكر أمارك الفذلان وغضى برّة ربّن يأخذ ذل الذين لا يقرون بالمعروف ويهوز عن المنكر ويغضب عليه وقال الحسن فرد حفظنا الحديث اللي فده رجعه أحمد والحاكم وصحّحه الحاكم ووافقه الزهبي على التصير وصحاحه الشرح ما تشاكر يعني صحاحه الحاكم وشاكر والزهبي الحاكم والزهبي وشاكر صححه ده هو ايه حديث عبد الله بن عمر اذا رأيتك امتي تهاب الظالم ان تقول له انك انت ايه ظالم فقد تودع منهم يعني أصبحوا وجودهم وعدمهم ايه؟ شياطون فرس أصبحوا شياطون فرس وقال الحسن شوف الحسن قصر بقية الحسن ده جميل جميل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظال يعني ايه الموعظات يعني ربنا يجعلكم عبرة غيركم يطعس بكم <تصفيق> مروا بالمعروفة لو عن المنكر إلا كنتم أنتم الموعظات يعني ربنا ينكل بكم كل النكال بحيث غيركم يعرف انتوا جارلكوا كده ليه جارلكوا كده عشان انتوا أهملتوا هذه بالدعوة جرائكوا كده عشان انتوا لم تنهوا عن الظلم جرائكوا كده عشان انتوا لم تنهوا عن المنكر ولم تأمروا بالمعروف غيركوا يبتعز بك ويعتبر بك فلا يعود إلى صنيعكم حتى لا يحل بساحتي محلك من العذاب والملائك نعم وهل يستقيم للفرد او من جمة أو يهنأ لهم بال أو تقرى لهم أعين مع غضب الله إنه تركنا أما ربه النوع إنه يعني منظر يقول غضب الله ومع نزول بأس الله وجعلهم عبرة وعظة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره هل تتحقق لهم السعادة والعز والتمكين والسيادة أفرادا ودماعات إلا إذا أغدوا بأسباب رفع مقت الله لهم هو أن يأمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر ويأخذوا على هذا الظالم والمسيء وغضبه عليهم بإهمالهم غاية خلقهم كنتم خير أمة التي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتناول عن المنكر وسر وجودهم إذ لم يخلقوا بالله لأنيفتهم ولا لشهواتهم إنما خلقوهم للناس كنتم خير أمة التي أخرجت للناس يدعونهم بالله وأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وعذي موكبات رحمة الله وعزائه مغفرته وسبيل الغنيمة من كل بر وطريق السلامة من كل إث ومؤهلات بر الله وخيره وطغله ونعمته وبركته ومرشحات تقويته لعباده ونصره لهم وعزازه لهم يزاء الوفاقى وما رأك بظلام من العبيد الله تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقترفون ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور وأظن أنه بهذا قد ظهرت الحبة واستبانت المسألة ولم يعد لأحد معذرة في الإعراض عن الإسهام بواجب الدعوة إلى الله قدر رضاقته وحسب حتى لا يحرم بركة هذا العمل استابغة وخيره الفياض العمين ويتقي بذلك سخط الله ومقته وغضبه ويكون بذلك قد ساعد من هو على شاكلته في الأمة على رفع المعاناة والآلام عن أمته وقلب الخير والنفع لهم بل إخوان يعني أتخيل إخواني المسلمين في كل مكان وأرى أحبائي في الله عز وجل في كل بقعة من بقاع الأرض سينفضون إن شاء الله غبار الغفلة والكسل ويسحزون الهمة وسيستدمعون القوى ويخلصون النية ويعملون لدين الله جاهدين ويشتغلون بهداية الناس بهمة ونشاط وجد واكتهاد أداء للواجر ورحمة بإخوانهم في الملة والإنسانية وابتغاء بمرضات الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أبو عيره تقودونهم بالثلاسل والأغلاء إلى الجنة يقول أبو عراء يا هل معنى كده أن نحن نجيب قيود ثلاسل ونقيد الناس وندخلوا بالجنة أو نكرههم على الدخول في الإسلام ربنا قال لا اكراها دي إنما معنى كده أن أبو هريرة بيقول مش أنسيب وسيلة ولا حيلة مشروعة إلا وسنسلكها ليهتدي الناس وليدخلوا الجنة ولينجوا من النور يعني إحنا الناس مش أنسيبوا ما لا في الجنة إحنا أنتوا أنتوا حبيبنا أنتوا زرعتنا أنتوا أرضنا أنتوا في الذات الكبد انتوا حبات القلب مش انسبكوا يعني انتوا اللي في الجنة لازم تيجوا إلى الله وإلى دين الله وإلى رقاعة الله سبحانه وتعالى هكذا يوجد ربنا سبحانك على وصف النبي فقال قد جاءكم من أنفسكم عزيزهم عليه ما حريص حريص هدين عايزك كده بقى عايزك تتأسى بالنبي في هذا كداعية عايزك تبقى حريص والحريص على هداية الناس لن يعدم حيلة وإن أخفقت وسيلة بحث عن أخرى يستطيع منها أن يرد الناس إلى باريهم سبحانه وتعالى وأن على طريق الجادة النشاط في تبليغ الدعوة والحرص على هداية الناس النشاط وتبليغ الدعوه والحرص على هدايه الناس الامه في حاجه الى دعاء اهل هم عاليه مش الدعاء مني مش الا دعاء من داعيه عنده عنده هم عاليه داعيه في بيته ببلده ويسافر ويحل ويرتحل من اجل الدعوة ومن اجل تعليم الناس ونشر الدين ده ايه اهلهم عليا ده ايه ورح يصلي الفجر يقول تذكرة نص ساعة ده ايه الفجر النهاردة في مسجد تاني في القرية الناس دي محرومة وبعد التارسة قلوهم عشر دقايق بعد الصلاة ده ايه وليصلي المجرب والقسر مسجد تالت في القرية ممكن محتاجين تسجرة ويقول لهم دارس ده ايه أولا مامشي جدا اللي جنبنا دي والقرية اللي جنبنا دي ويحاول يتعرف على ناس فيها ويغشاهم بالدعوة ويقول دروس محاضرات الدعوة الأمة عايزة دعاة أهلهم عالية والنبي كان يقول مضى عهد النوم يا فديش مضى عهد النوم يا خدير ربما النبي عليه الصلاة والسلام كان يريده الناس يقول السيدة عزة لم يزال به الناس حتى حطموه رضي الله عنه حتى حطموه يعني هو يخرج للناس في الأسواك يدعوهم في النوادي يدعوهم في البيوت يدعوهم يوقفهم في مواسم الحد ويدعوهم يوقفهم في الطرقات ويدعوهم يقصون في بوتهم ويدعوهم. والناس تجيلوا البيت تستفتيه يجلس الى الناس ويفتيهم ويسألهم واللي هو مشكلة واللي عنده أزمة واللي عنده كرب ويحيد مشكلات الناس أب إنما أنا لكم مثل الوالد أب رحيم الداعية ده لكل الناس ده عيد أب رحيم لكل الناس تجيلوا واحدة أنا جات لي مرة وقالوا إن بحبش حتة دي والله بس بقولها يعني من باب لفت النظر فقط والله يعلم الله جات لي واحدة وانا في مجمع اليمان بالمنصورة قبل ما اطلع قالت لي انا زوجي مات وترك لي اولاد وما عندناش داخل وانا ما بسمعش ورقت اشتغل عند الدكتور قال لي هاتي سماعة بس لو بتسمعي وانا خربانا السماعة دي تمانها قالت دي حوالي تسعمية وخمسين جنيه محتاجة قرابة ألف جنيه عشان تتعمل وأنا ممعيش قلت لها حاضر خطأ وفي الخطبة التالي يشده على الناس قلت له من رب نعذره على حاجة يجيبها يجيبها هنا جابوا للناس الفلوس عند المنبر كده كوم فلوس كوم قلت لها تعالي خلي لأخلتها المسلم بحاجة فلوس في حجري أبداً ولا لم فلوس هو وراه, وراه أدى الحال أبداً وتعتعالي. دخلتها المللي قمت له الشيل شيل فلوس دي كلها تعملي حاجة ونتبقى حاجة أصرفها لأولادك الناس بتنصف الداعية هو لو جئ المحافظة وقالوا له وقالوا له هاد حاجة وقالوا له ده انت حرام لا أعكد له ولا يده له الشيخ الداعية يقدر انتزع من الناس ما لا يقدر عليه غيرهم يقدر فلازم تستغل للأمة تنتهي في فرصة حب الناس لك وثقة الناس فيك ودخل من الغاني وتددي الفاكر وتحل المشكلات والله لما تحل مشكلة واحد أو واحدة كل قريبة يحبوك ولو جمه الجامع عارفين اللي انت وقفت جنب قريبهم واسددته في شدته هتلاقلهم مفتوحة وهتلاقهم يقبلوا كلامة يسلموا لكل اللي تقولوا باجي طيب راجل صالح راجل نافع ايه الدعوه دعوه كلمتين يتقالوا ونرميهم وما دعوه بحد ده, ده حال الهم الام حريص على راحه الناس اسعاد واسعاد الناس والله مره ثانيه برده من باب التحدي الله والله مره ثانيه بجمع الرحمن قلت له واحده جوزها بيشتغل في في مجلس المدينة تقريبا مرتب وضعيف وجايلاء عملية استئصال ساد وبتاخد علاج كباو وغالب وغلابا ما عندهم شحاب حططت الخطبة وقمت في الخطبة التانية نزلت عن الناس وحكت لهم المشكلة والكرم اللي هو إخيره المسلمة ويلا نتساعد والله واحد كان في المسجد معاه لفت فلوس سعودي ريالات سعودي الظاهر عايز يطلع زكاة ماله ومحتاري <تصفيق> واتافئ الله يفيناك بس سير الخير انت سير الخير انت في المسلمين في بيئتك اللي بتدعو فيها وانت يا ربنا يحل على قديك كتير من المشاكل والله يا ربنا بيخلف والله العظيم المسجد اللي, هيو اللي, هيو اللي هيكرم بداعيت ياخد من الناس كده ربع جنيه حتى نص جنيه من كل واحد يويد ويعالج مشكلة ويفرش كر عن مسلم عن مسلمة والله الربع جنيه ده ربنا بيخلف عليه عشرات المرات والله بيزدادوا جنة وبيزدادوا بركة وربنا بيباركوا صحتهم وفاليهم وفولادهم وبيزدادوا جنة وبيزدادوا بركة أنا عايزك تتأكد في مسجدك وفي بيتك يا خوية الله يصلح حالنا وحالنا النشاط في تبليغ الدعوة والحقص على هداية الناس بعد أن استبانى الخير العمين الذي يحصل للفرد والأمة من وراء القيام بواجه بالدعوة والشر الوبيل الذي يتحقق بسبب إهمان وضياع هذا الواجد حق على كل مسلم سوي محب لنفسه وأمته أن ينشط في تبليغ الدعوة ولقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة موقوفة على الدعوة إلى الله عز وجل كانت حياة وقفة على الدعوة كأنه لم يخلق إلا للدعوة والجهاد في سبيل الله بكل ما أوتي من قوة وجه ولهذا كان أرفع العالمين ذكرى وأعظمهم عند الله قدرا فقد كان صلى الله عليه وسلم يقتصل بالناس فردا فردا يعرض عليهم الإسلام ويكلوا عليهم ما نزل عليه من القرآن فآمن به جماعة منهم أبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاخ ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يعرض نشته على القبائل القادمة للحق ويذهب إلى الناس في منازلهم ويمشي إلى أسواقهم عقاب ومجنة وذي المجاد يدعوه إلى الله ويطلب منهم أن يمنعوه أن يحموه حتى يبلغ عن ربه ولهم يتجنى نعم سيرة ما هي الدعوة بيقولك دخلت السيرة لازم هي السيرة حركة النبي الدعوية هي السيرة معرفة الدعوة فلازم تلاقي في الدعوة سيرة ايه? دعو مليانة دعوة لا مليانة السيرة والسيرة لا مليانة ايه? دعوة ما ايه؟ وكان يطوفوا على القبائل في منازلهم ويقول لهم ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلعون الله دي صمر ايه دي صمر يا اخوية ان العقيدة قولوا لا اله ايه لا اله الله دي ايه توحيد استمر إيه لو وحدنا الله فلحنا ونجحنا وربحنا وفزنا وتملكوا بها العرب وتدينوا لكم بها العجب تمكين سيادة في الأرض تمكينوا سيادة في الأرض إذا وحدنا الله ونبذنا الشر بكل صوره وألوانه فإذا مدتم كنتم ملوكا في الجنة يعني بالدعوة والتوهيد ملوك في الدنيا وملوك في الجنة والمؤمن له كان باب في الجنة يا خوانا أربعة أبواب في ملكه الجنة ثمانية أبواب لكن لك في ملكك أربعة أبواب في الملك باب تدخل عليك الملائكة بالتحك والهدايا من عند الرب بعد ما خدت ملكك وعرفت اللي لك في الجنة إيه؟ كل شوية كده تلاقي الملايكة جايانك بحاجة جديدة حتى لا تمال أبدا بهدية من عند الله دخلين عليك بهدايا الملايكة ملكة وبقى تدخل عليه زوجاتك من الحور العين زوجات كثيرة بقى زوجات كثيرة يرى مخساقية من وراء اللحن من وراء سبعين حلة من الحزن لو تدلى شمارها لذهب ضوء الشمس والقمر ولا ما بين المشرك والمغرب نورا ومسكا اللهم زوجنا من حسان الحور العين اللهم زوجنا من كل حسان الحور العين اللهم اجعل نصيبنا منهن وافرا يا رب العالم اللهم امين والله خيبا لو راحوا مننا دول لحلها لما بنجيب بالتهرمة بيكون روح مطلال في الدنيا دي وين تطلع بطن <تصفيق> احنا مش عايزين دول يروحوا مننا ابدا ابدا اللهم امين طيب وزوجاتي الدنيا دول هيروحوا فين جنب الحورل ايه احلى منهم واحد. احلى منهم حسن بيحصل لها بقى عملية تجميل الهي رباني بهيز تصير اجمل من الحور العين خلقة وخلقا لو كان لسانها طويلة عليك في الدنيا تقص اصبحت شوية تتهزد وتبقى احسن من الحور العين قيل لماذا يا رسول الله قال بعبادتها اللي في الدنيا التانية مع بديت التاني يا ربنا خلاهم كده من زعفران الجنة ومن تربة الجنة وخباهم عنده لؤلؤ مكنون كالبيض المكنون كاللؤلؤ المكنون حور العين خباهم عنده عشان يقدمهم هدايا الاهل الجنة انما دي لطمة الامواج معك هنا في الدنيا لطمة الامواج وعبدت وتعبت وولت وحملت وحاضت وولدت وربت وعبدت وسجدت وذكرت ربنا واتحملت معاك الحياة ومرضت وصبرت وبتليت ورضيت وصبرت بعبادتها لربية تصبح أحسن من كل كور عين الجنة اللهم مجعل زوجاتنا جميعا من زوجاتنا في الجنة اللهم يا رب العالمين حقاها عليه هتروح دلوقتي تقول هكي عشا وهكي وهكي وهكي حقاها عليه برضو تدعيها دعوة على الطريق جدا ما تديلها دعوه هتروح تلاقيها طيب انما لما ما ممكن يعني ايه في بخلك في ممكن بيتوظف واقول لها لا انا والله يتعقب النبي فيقول في للناس لا تطيعوه فانه صاب الكذاب صاحبه عمي عم اللي يقول كده وما للناس الغرب تقول ايه الناس الغرب استطحيين يقولوا اريبوا اعلموا به منه لو كان على حق كانوا اتبعوه لما لانه على باطل اريبوا بيحربوه وبعيد عنه وينصرف الضعفاء الا العقل يقول المريح دعو لاب اريبوا ولا هريب انا اسمع ان كان كلام نافع كلام كلام عقومي يدخل القلب وينفع اتبق واسعد به وان بيقول كلام بطل ومن هتبطل اتتاني بوانا ليه عقلي بمي ما هو العقل ده نتحاسب عليه يا جماعة وما اللي رفع القلم عن المجنون عنده شها انت عندك هتتحاسب عليه بل انا شايف ان ربنا هيحاسب كل واحد على حسب ما دله من عالم يعني الذكي نجيب جدا مش هيبقى زي متوسط الذكاء هيبقى حسابه ايه اشد ولذلك الامام الشافعي نعم ربنا كانت عليها عظيمة جدا يقال اخطأ خطأ واحد يقال ان الامام الشافعي كان ينظر مظرة في الصفحة يحفظها مظرة عينته مر كده على كل كلمة في الصفحة يحفظها نظر وكانوا يقولون كان يضع يده على الصفحه المجاوره حتى لا يختلط منها شيء بالصفه عينيه ترغب كلمه ولا حاجه محتاج مصطفى حديد ولذلك الامام الشافعي يقال ان هو يعني نظر الى كعب المرأة في ذات يوم هو. وقعت عين على كعب المرأة نظر الى كعب المرأة فاول الشيء كله ويقال ان نظره لكعب امرأة الدروية ضعيفة عن الامام الشافعي ولكن نام عن ورده رغم ان الورد هنا ايه نافلة لكن نام عن ورده الذي تعوده فبيقوله حسنات الابرار سيئات المقربين حسنات الابرار سيئات الايه المقربين يعني العامي عامة للناس لما ينام عن ورده مش مشكلة إنما أنت راجب إمام ربنا علمك وإداك العلم ده والعاحم ده والفهم ده كله والنعم دي كلها ودي تنام عن وردك دي تعتبر ايه ما كانتش سيئة في حق العوام سيئة في حقك ايه في حقك أنت فأنسي الموطط زي ما كان نعمة ربنا عليه يحفظ الصفحة في نظرة ربنا منتظر منه شكري ايه اكتر شكرا أكثر منتظر منه عبودية أكثر لما هفاء ها هو من جفع ذلك الأبراسي هاد المقرالين أنسي الموقع فشكى إلى وكيع سوء حفظه قال له محطش بحفظه الأول لأستاذه شكى إلى وكيع سوء حفظه فأرشده إلى ترك المعاصي وأخبره بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاظ عاصي المعاصي دي عدو العلم عدو العلم ابعد عن المعاصي تغرف تغرف وتبار ابعد عن المعاصي جملة وتفصيلاً كلها تغرف تغرف من المعاني ومن المعارف وربنا يعلمك واليوم عندك بقابرة من سنة والسنة تبقى أبرك من مية وانت بعيد عن المعاصي وانت في عبودية لله وانتغرط البطر دائما وانت قلبك في خالي من الشهوات ملاخش أغراض دنيئة من وراء العلم والتعلم والدعوة لما كل همك مرضات ربنا كل غايتك رضى ربنا انك تعيش وربنا رضي عنك وتموت وربنا رضي عنك وتغرب من الدنيا دي بس وربنا رضي عنك والله ما لازم لنا من أحد قال لك إلا إن بس ربنا يفراضي عنك ونعيش اليومين اللي نعيشهم على الوجه اللي يرضى رب ربنا ونموت ربنا راضي عنا ولا يحبطنا الا وهو راض عننا اللهم امين يا رب العالمين فكان ابو لهب يمشي ورن ند اقول له سقول صابئ كذاب فتردوا القبائل اقبح رد ويقولون اسرتك وقبيلتك اعلموا به لم يتبعوه ولله ضر القائم وظلم ذوي القربة أشد مضاغة على المرء من وقع الحسام المهند ظلم القريب أشد وقعا على النفس من, من, من رقصة الحصام من ضربة السيف ولما اشتد البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف لعله يجد من يؤويه ويتقبل دعوتا ايه اللي خلااً يروح الطائف؟ الدعوة؟ ايه اللي خلا يسيب المكة؟ الدعوة ايه اللي خلاه يهدر أصحابه للحبشة لما اجتد ايذاؤه بهم؟ الدعوة ايه اللي خلاه يسيب مكة? يسيب وطنه deutsche? بيطه؟ يسيب ماله؟ يسيب كل شيء؟ يسيب الَارض اللي يعني ملائبه طفولتك؟ لدرج عليها طفل ولعب عليها طفل ويسيب ده كله هجم المدينة الدعوة أنا عايش للدعوة أنا مع الدعوة حيث أرجو لا الديوء والانتشار إنما إيه ديار وإيه أوطان وإيه أموال وإيه من جال الدعوة ما ليس لذلك؟ طهور وليحيى الدين وليحيى الدعوة لما اشتد البلاء برسول الله سلم ذهب إلى الطائف لعله يجد من يؤويه ويتقبل دعوته ودعاهم إلى الله فلم يجد سامعا ولم يرى ناصرا بل آدأه أشد الآداء بعضهم قال له ألم يجد الله غيرك يرسل ربنا مش لألا أنت يا جدع أعوذ بالله واحد يقول له والله إن كنت لن أكلمك كنت صادقا فأنت أعظم من أن أرب عليك وإن كنت كاتبا فأنا أحقر من أن أكلمك فالعيذ بالله فالعيذ بالله دعاهم الله الله فلم يجد سامعا ولم يرى ناصرا لالآذو أشد الأذى وذهب إلى سراتيم وأشرفيم ليه رحل الأسياد لأن الرأس إن أسلمت أسلم بإسلامية خلق كثير وذلك النبي قال لي هرب أسلم تسلم في مكتوب إليه وإلا فإن عليك إثم الأريثيين عليك إثمك إن ما أسلمتش وإثم العمال والفلاحين اللي عندك إثم أتباعك لأنك إن كفرت سيكفرون بكفرك وإن أسلمت سيسلمون بإسلامك أسلم تسلم وإلا فإن عليك إثم الأريثيين ولذلك النبي في الطائف بدأ بالسادة والأشراف ليه؟ لأن لو نجح لدعوة السادة والأسراف الكل هي ايه؟ هيتبعوا لو أسلموا الكل هيسلم بإسلامين فإن الناس غالبا تبع لبلوخهم تبع لأرواسائهم فأجابوه شر جواب وطردوه من البلاد وأقرأوا به العبيدة والسفهاء فرموه بالحجارة حتى تشقفت قدمها وسال منها الدم خلاص؟ طبعا. وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته